أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه من أسود عبد ta mala <laughs> Okay. لا تنصيرا ولا تقاتلوا اولادكم خشيه اننا نحن نعذكم وانهم ولا لَن تَقُولُنَّ قَوْلًا عظيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن Oh, Amen. the